عملت عقود جديدة البرصة مثلا عقد صورة معاملات جديدة العقود التي وضعها الناس كبديل لعقود شرعية زي عقد التأمين وفتوى أهل العلم وانا في الحاجات دي لازم يروح جاي إيه؟ بالحاجات التئيلة ما قلتش الشيخ قال ولا فلان لا قرارات مجامع الفقه الكبرى في العالم الإسلامي قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة ارجعوا على الصيف الموجود الموقع بتاعهم واقروا حكمهم دي بقى إيه؟ مجموعة علماء بيروحوا جايبين عدد كبير جدا من الاقتصاديين عدد كبير جدا من كل أنحاء العالم الإسلامي دل من موريتانيا وداللي من المغرب وداللي من مصر وداللي كذا ويجمعوهم ويقولوا لنا إيه رأيكم في كذا في زراعة الأعضاء إيه رأيكم في موضوع زي ده إيه رأيكم في عقد التأمين التأمين على الحياة التأمين على العربية التأمين على كذا قالوا أبحش عقد وجد في تاريخ الإسلام أسوأ عقد ليه في ربة أو شبهتها وفي شبهة الميسر هفاهمها لك بسرعة من غير ما اطول بصوا انا دلوقتي هتعاقد مع شركة التأمين على ايه هديها كل شهر مية جنيه عشان ايه لو العربية حصل فيها حاجة ولو الحاجة دي تطلع بعشر تلاف عشرين الف و حطيت لهم الف جنيه بعشر شهور والعربية حصل بها حاجة يدوني الدوني العشر تلاف كده انا كسبانه ولا لا حل انا الحمد لله ما عملتش حاجة وبتفع لهم مية جنيه مية جنيه مية جنيه وما حصلش اي مشكلة كويس؟ هم كده كذبانين ولا لا؟ حلو هي هي لعبة امار بس الطريقة تانية انا هحط جنيه وهو هحط جنيه والتاني كذا وانا ونصيبي ها نلعب انا اللي كسبت، خدت الفلوس انا انا اللي خسرت يبقى انا اللي كذا بيقولوا عليها عقد الميسر عشان بقى نتكلم كلام فقهي قالوا في حده وفي تعريفه انه دائما ابدا المسألة متعلقة بالمكسب والخسارة تب يقوله ايه بقى في تعريفه يقولك غرم محقق في مقابل غنم محتمل اقولها بالعربي احسن دي مش عربي صح نقولها بالعربي بقى. خسارة محققة في مقابل مكسب محتمل خسارا انه هدفع عشان كده اتصل على ما يسر ليه؟ حضرتك هدفع الجنيه ونص وانت ونصيبك والتاني هدفع جنيه ونص وهم عملوا قد كده فالحطة دول لهم 15-20 ألف جنيه واكسب ألف جنيه وانت دفعت الجنيه ونص وخدت ألف جنيه فكده بالنسبة لك ايه؟ انت كده كسبان احتمال طب انت دفعت الجنيه ونص وما جات لكش الجايزة. انت كده خاصنا زي اللي لعب امر بالزلط وبتاع التأمين عمل كده حط فلوس احتمال استخدمها او احتمال ما استخدموش واصل فعشان كده هذا العقد من العقود غير الشرعية واي عقد يكون بديلا عن العقد الشرعي فهو عقد باطل هتبقى معانا حتة عشان كده طولنا نصلي ونكمل في ما تبقى من شرح حديث كل أمر ليس عليه أو كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد الله يسلم الله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبرك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفان تتمت الكلام حول الحديث الخامس حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كنا نتكلم عن مسألة الاحداث في المعاملات قلنا ما كان من هذه المعاملات بديلا لعقود شرعية فهو باطل وهناك عقود نهى الشرع عنها مثلا ان يكون المعقود عليه ليس محلا للعقد نعلى شوية بالمستوى وركزوا معاه يعني يعني واحد يعمل عقد زواج ب مثلا اخته واحد عمل كده طب ما ينفعش انه هذه من المحرمات من اخته في الرضاع فيقولوا ايه هذا عقد ليس محلا المعقود عليه ده ليس محلا للعقد فهذا عقد فاسد عقد باطل لا يصح ان يكون في هذا العقد شرط يفوته شرط في العقد لا يسقط بالتراضي. زي ايه زي مسألة مسألة النكاح بغير ولي زي الزوج العرفي. انها تزوج نفسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فهذه عقود محدثة عقود تنافي الشرع فهذه لا يجوز عملها ان يعقد على شيء حرمه الله مثلا زي ايه عقد واحد بيتاجر في الخامرة العقد في حكم الشرع العقد ده باطل خده التانية بقى لو واحد والكلام ده بيبقى ينتشر قوي في الأوساط الراقية شوية ينفع يشتري كلب ينفع يشتري كلب حراسة ينفع طب تعمل ايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن الكلب خبيث النبي قال كده صلى الله عليه وسلم فمن الكلب خبيث ينفع ياخد أجرة التعليم انه واحد بيخليه الكلب احراسا فبياخد اجرة التعليم لكن الكلب ده كده يتاخد يباعه ويشترى فيه هذا عقد باطل الا عند الملكية فله نظر في مسألة نجاسة الكلب اصلة لان بعض الناس قالت لان الكلب نجس فعلى هذا يترتب عليه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث لكن صحيح في المسألة عدم جواز ذلك العقود التي يحصل بها ظلم لأحد الطرفين زي ايه ولي انكح ابنته او موليته بغير رضاها البنت اتظلمت هتتجوز ده, ده، وراح مجوز الراجل وخلص المسألة هذا من حيث الرد والقبول يتوقف على صاحب الحق نرجع للبنت تتجوزيه ولا لا فإذا تنازل عن حقه فالعقد صحيح وإذا لم يتنازل فهو مردود باطل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح امرأة سيب زوجت دون إذنها دي كلها عقود يعني عشان نبقى أفلنا الموضوع من فوائد هذا الحديث أن النهي يقتضي الفساد يعني أن النهي يقتضي الفساد يعني النبي نهى عن شيء فيترتب على ذلك يترتب على ذلك حرمته صح؟ يعني نهى ان انت تعمل كذا ويترتب على ذلك ان الشيء ده اللي هو حرام كل ما ترتب عليه فاسد فهمين حاجة ولا مش فاهمين؟ هقول لكم أفهمها لكم أكثر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الخمر وربنا نهى عن ذلك وعن بيع الخمر ولعن في الخمر عشرة حلو كده واحد اشتغل الشغلانة دي اللي هو ايه اشتغل في بيع الخمر نقول له النهي يقتضي الفساد معنى كده مالك حرام والعقد اللي بينك وبين الشركة الفلانية ده في حكم الشرع فاسد يبقى النهي يقتضي الفساد ولي قاعدة عند الحنابلة وليها تطبيقات كتير او في الفقه وقاعدة من القواعد الشرعية المهمة عندهم طيب هذا ما تيسر حوله